هَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طفة من من ثم كان علقة فخلق فسوام فجعل منه الزوجين الذكر والأنثام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى